قسيدة كشف البلاء وجميع الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي يا خالق البرايا يا من تعالى عند الشفيه ويا كشف الضر البلاء يا من إلى الكرب أرتهجيه يا مجزل الفطل والعطايا في كل وقت مسائله يا من نقد الحكم والقضايا ولا اعتراض لنأ عليه يا علم الغيب والشهادة يا من مصير البرى يا من على فطله اعتمادي يا واحدا لا شك فيه يا من جدي عند كل كربة يا من نحجا قصد يا بارئ الرسل إلهام أعد تنارا لجاهليه يا منزل الغيب في قد قناه عند احتياج المطالبه يا جائل اليسر بعد وحسر ما ان كل خلقي ما لديه قد ضاق صدري وقل الصبري وتاه فكري أصرت في كرب وشدتي مما أحاضر واختشيه وقد تمثلت باتحامي نبيك الصادق الوجيه وبالكتاب العزيز يدعو وبالذي قد أفأت فيه من كل رشد وكل خير محيي قلوبا لسانعيه أجبت سؤالي وانظر لحالي ولا تخيب ما أرتجيه وعاف جسمي بحسن بطين من كل داع يكون فيه وخذ بثاري فأنت ربي يحي من قادرا عليه ممن تعدى علي ظلما وسامي بالوسائل الكريه يا رب خلص حقي قريبا منه فجر البلا إليه يا رب من سأني بتؤن بغير ذنب ففير إليه وخذ بثاري منه سريعا فجعل سهامك تصيب فيه ضحية قتيلا ولا يوفي يصير غير لنا بريه ما يصبح الدار في قلوبٍ والرب يخلو من ساكنيه يا غارة الله لا تعدي عن قص خصني ومن يليه جري وسقي له الرزايا ولا تقوم بناصريه ولا تبقى له جدارا وكل يبنيه يا شهر رمضان أنت شهر ما لك في الدهر من شبيه يا شهر رمضان أنت شهر ما في الدهر من شبيه شهر شريف للخيرات يأتي يتوب كل العصاة فيه فاشفع وأمن على دعاي لعل ينقذ فيه مزدريه وطلب من الله قسم خصمي أسى من القصم لا يفيه يا ليلة القدر لا تخطي يا بحجة الذهب مزقيه وساديني على عدوي هدي قواه وزلزليه وتنمري كفه المرجي وكل بنيانه أهتميه يا قاسم المعتدين خذه من كل جانب يركب إليه فافعل به فعل قوه من رحيم إذا نكروا واعتدوا عليه إجاه أزكل وردتها من رسولك الصادق النبيه محمد مدتا بشرع قد أشرف الله مقتديه صلى عليه الله دوما واصلا لا انطاع فيه وآل الطاهرين جمعا مع كل صحب متابعيه